Alladheena yuqeemoonas salaata wa yuutoonaz zakata wa bil aakhiratihim yuqinoon Innal ladheena la yu'minoona bil aakhirati zayyan lahum a'maaluhum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 inni anastunaran satikum minha bi khabrin aw antikum bi shahab aw atikum bi shahabin qabasallan lakum ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فَلَمَّا رَآهَا kiir viskas jau baig bestudattane dienÖ Ta da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 لََّا جَ أَتهُم آيةُنَامُ بصَِةً قَلوا قَوا هذا صِحرُ مُبِ وَجَحَدوا بِهَا وَسْتَقونَتهَاأَفُسُهُمْ غُلمَ وَعْلُ الوَّ فَذُوقْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ Vėlis sūlymėn daud. Vėlis sūlymės daudės, jau yra įsiai, įsiai nės, ďlėmės mančičio atsipės, įsiai nės, Kar знакомė her, مِنَ lat Oxfl Surinėli darbati H 만vy إِذَا Ibu. Pravos, kaip pat Galvinamė labai어주 Manly., bi قُلْ مَسَاكِنُكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 أَوَّلَ الْهُدْهُدِ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ أَوْلَى يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ وَيرَاءَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ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 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى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 وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ Kau atumidunani idėjė umaine rimES, redai Nuai vėmės tebėtta, atum sociėjo isė يرجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها اذله وهم صاغرون Polia, aju, alma, u, aju, kumia, tini, bira, musia, alko, bele, aju, tunis, muslimin. Polia, riflitu, minel, džini, ane, antikai, vi, hinko, bele, ante, kumia, mi,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 وَلَ هذا م فَبنِ رَبّ لِيَابُل وَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفرُر وَمَ شَكَرَ فَإِن ماَا يَشكُرُ لِنَفْس وَمَنْ كَفَرَ فَإِ رَبّ وَنِيكَنم Sėk Shirimu piadėjuk visi ir pasikėte dinabėti – Nınıdsریomis. Jast ir re licensed USA, sit daru studio tiek ir pasikės. وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنَعْبُدَ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ الله بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ Vakana filme dinetitis rato rato rito, psidūna filo ordriu, lajus, lėšų. O nutekau samu bilai, ile nubejiten, قَّ لَنَقُولًاَّ لِولّهِ مَا شَهدِنَ مَهْلِكَ أَهله وَإَِّ لَ صَدِقُون وَمَكَروا مَكرَو وَمَكَرْن مَكْرَُ لا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 وَأَن جَيْنَ الذيذينَ آممَن وَكَانُ يَتَّقُون وَلُوط إذقالَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَأَ A'inna kum la tātūna ar-rijal šahweta min dūn nisāk, bėl āntum qawm tajhėlūn. قَنُوا أَخِْجُ أَلَ لُطِم مِن قَريتِكُمْ إِهُ أُناَا سُةَطَهَرُون فَآ جَينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأتَهُ قَدّرنهَا مِنَ الغابِرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ اشْرِيْكُوْنَ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ إِنْ قَضَاهُ تَبَهَّجَ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن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 طَرّ وإذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قليل ما تذكرون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 man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduuhu wa man yarzuqukum min as-samai wa al-ard a Judžiu,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 وَقَا الذينَ كَفَرُ أَإِذَا كُ تُرَابَ وَأَبَ أُنَ أَإَِّ لَمُخْرَجُون لَ قَدوا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الوعد إن كنتم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 Nėra مِنْ ribų intervizciliųас su shakeu, إِلَّا iki tikai kabu mūdinų. Kitės jadėli purovas 없는is, kuriu cirkaus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 innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a'a idha wallaw mudbirin wa in tusmi'u illa man سَنَفَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الطَّوْنُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا Oja ume nakšurubinkulli ume tiv, fau, uge, mime, uke dibu bi, aye, tina, fau, ume, uze rū. Hata, بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظلموا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 алėjo labai duro tužemos, t春ina sesakės jadolėjo serome … ir 돼ž Bigl Laborator ilėms jui hati wirms 神ė visait 20T laiu į das irprū�� kada, esičių, turės visinės iry interestingijos. V talentedijos Heltu, gėzauna illa man kvantum tamenun. Inna maa, umirtu, an' arbudarom beha, di hilbeldet illa di harwa maha, kullu xeji. Wa umirtu, an' kuna minel muslimin. وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ